النشرة الإخبارية. النشرة الاخباريه أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت. الثامن من ربيع الثاني لسنة 1440 واربعمائةٍ نبدأ نشرتنا بهم ما فيها من عناوين 14 عشر من البكك المرتدين اثر استهدافهم بالقذائف الصاروخية والاسلحة الرشاشة في منطقة حاوي هجين البداية من ولاية الشام من البركة بتوفيق الله ومنه تمكنت مفارز الاسناد امس من استهداف تجمعين لعناصر من البكك المرتدين في منطقة حاوي هجين بالصواريخ الموجهة ما أدري هلاك عشرة منهم. وعلى صعيد متصل قتل المجاهدون أربعة عناصر من المرتدين إثر استهدافهم بالأسلحة القناصات والرشاشة في المنطقة ذاتها. ولله الحمد على توفيقه. ومن جهة أخرى تم أمس استهداف مواقع الجيش المصري المرتد في منطقة البكمال وقرية السيال بثمان وسبعين قذيفة هاون أي 22 ملم وكانت الإصابات محققة. واستهداف عنصر من الجيش المصيري المرتد بالأسلحة القناصة على أطراف مدينة البكمال ما أدى لهلاكه ولله الحمد على تسديده وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من الاشتباكات مع البكك المرتدين واستهداف تجمعاتهم بقذائف الهاون والاس بجي 9 في بلدة هجين وتقريرا آخر لاستهداف تجمعاتهم أيضا في منطقة حاوي هجين بصاروخ موجه نسأل الله النكاية فيهم وفي الخير بعد التوكل على الله قام جنود الخلافة أمس باستهداف نقطة للبكك المرتدين بقذيفة جي في قدية الكسار بمنطقة البصيرة ما أدى لإصابة ثلاثة مرتدين ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاة الصومال بفضل الله ومنه تم أمس اغتيال عنصر من شرطة الضرائب الصومالية المرتدة في سوق مدينة أفجوي بمنطقة شبيل السفلى ولله الحمد والمنه وإلى ولاية العراق من شمال بغداد بمعية الله وفضله تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحجد الرافضي المرتد في منطقة عزيز بلد ما أدى لتدميرها وإصابة من كان على متنها بجروح ولله الحمد وأخيرا إلى الأنبار أصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي مصانع الرجال نسأل الله أن يقذف الرعب في قلوب الكافرين وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين أربعة عشر من البكك المرتدين إثر استهدافهم بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة في منطقة حاوي هجين وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود لنعيد النور والايمان والعز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود واعادوا امتي الامجاد والنصر الاكيد امتي قد لاح فجرا فارقب النصر المبين دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين الدولة الاسلامية في العراق والشام